سنخوض معارسنا معهم وسننضي جموعا مربعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحذر أرض الأخرار ونعيد الصهر إلى القدس من بعد الزل وزلعار وسنمض ندف معاقلهم بجوي دام ليطلقهم وسنمس العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم لن نرض بجزء محتمل لن نترك شبرا للزل فتمور الأرض وتحرقه في الأرض براكيم تغلق